بسم الله الرحمن الرحيم صامى ما أنزلنا عليك القرآن بتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيله من, من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش السوا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السراء وإن تجهر بالقوم فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ انا را فقال لاهله كونوا ان اهل السنا لعلني اهيكم من هذه الضله او اجد علن نار هدى فرنما اتانا من جهه موسى اني أنا ربك فاخلع ما عليك إنك بالواجر المقدس طوى وأنا اخترتك فاستنع لها روحا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقل الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أبطيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يخذ ذنك عنها هل لا يؤمن بها والسبع هواه فتغدا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عطايا أتوكأ عليها وأهش بها على ظلمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيجها سيرتها الأولى رب مميجك إلى جناحك تفرج بيضاء من غير سوء آية أسرا لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارول أخشت به أزري وأشرفه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا غصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى ما يوحى أن اقذ فيه في الثابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل بل يلقي اليمم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصمع على عيني إذ تنشي أختك فتقول هل أدلكم على ما يكفره فرجعنا إلى أختي كي تقض عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنديناك من الغم وفتناك كتونا فلديت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تلياتي الذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نفاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتي يا عفا قولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من رب والسلام على من استبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فما الربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال إنها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى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 منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثارثاً أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأباه قال أجئتنا لتخرجنا من أرض لا بتشرك يا موسى فَلَنأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَنَا مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَنظُورًا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَعَالَى بِعَوْنِكَ جَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَا قال لهم موسى ويلكم لا تتروا على الله كذبا فيسكتكم بعذاب وقد خاب من السرى فتنادعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا ان هذا لساحر يريد أن يخرجكم من ارضكم بسحره ما بسحره ما بطريقتكم المثل فاجمعوا كيدكم ثم نسوا صفا وقد اتى اليوم من السعال قالوا يا موسى إنا أنا تلقي وإنا أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجت في نسه شيثا موشا قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إننا صنعوا كيد ساحر ولا يسلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة كجدا قالوا آمنا بربها عل وموسى قال آمنتم له قبل أن آدرنكم إنه لك بيكم الذي علناكم السح ألا أخطئ عن من شلاتي ولا أصلي في جدوع النخل. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نخترت على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن تطار إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا فَطَاعِيَانًا وَمَا أَتْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَنْ يَأْسِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمًا فَإِنَّ له جهنم لا يموت فيها ولا يخيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحا فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وذلك جزاه من تذكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي أضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تقاق دركا ولا تقشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الصور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسنوى كلوا من طيبات عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ فيه هُنَّ عليكم الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فقد هوى زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ لمن تَشَابَهَ مِنْهُ وعمل الْفِتْنَةِ ثم تَأْوِيلِهِ وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أذري وعجلت إليك ربني فضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامر فرجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال يا قوم أن يعيدوا من ربكم وعده الحسنات أتقال عليهم العهد أن أرد من أي حلة عليهم غضب من ربكم فأخلصتم وعدي. قالوا ما أخلصنا موعدك بيننا ولكننا حملنا من لا أوزر من زينة القوم ولكننا من لا أوزر من القوم فقدتنا هذا كذلك اخرج لهم عيدلا جسدا له هو فقالوا هذا الهاء اله ولو ساف نفسي افلا يرون ان لا يرجع اليهم صوله ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا وَرَفَعَ قَوْلَهُمْ هَأْرُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا خِتِنْتُ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّجْرَحَ لِيَافِينَ حَتَّى يَرْجَعَ إِلَيْنَا مُوسَى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 قال فما خطبك يا سامري قال بصفت بما لم يبتروا به فقضبت قضبا من أثر الرسول فنبذتها, فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقولنا نساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَالظُّرْتُ إِلَيْهِ الَّذِي ظُلَجَ عَلَيْهِ عَنَتَاهُ لَهُ حَبِقًا لَهُ ثُمَّ لَنَنفُثَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَفْثًا إِنَّمَا إِلَهُ كُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَوَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ لَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آفِيْنَا كَمِرْ لَدُمَّا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة كلا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يكون أمتدهم طريقة إن لديتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسا فيذرها طاعا صطفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأخوات للرحمن فلا تسمع إلا هنسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أدم له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحجز القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هصما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يستقون أو يحبث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعدل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك رحيه وقل رب جبني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزنا وإذ قلنا للملائكة اتجدوا لآدم فسجدوا إلا إذ ليس وَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تُخْرِجَنَّهُ فَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَاهَا إِلَّا لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَأْثُرَ وَأَنَّكَ لَا تَضِلُّ فِيهَا وَلَا تَضِلُّ وَأَسْوَاءَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ في الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عذر فإما يأتينكم مني هدى فمن اكتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن يسره فإن له معيشة ضلك ونحوه يوم القيامة أعمى قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك تذكر آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم مقصى وَأَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا طَوَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ أَجَلٍ وَلَا يُؤَخِّرُونَهُ إِلَّا أَجَلًا مُسَمًّى فَذُوقِ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لجامه وأجل مفماه تسبح على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل غلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأخرى من النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنثلهم فيك ورز ربك خير وأدخى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك بزقى نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينتما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعداد من قبله لقالوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَغْلِبَ وَنَخْزَى قُلْ كُنُّ مُجَرَّدَ بِصِرْفٍ فَتَرَدَّفُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ انْزَغَا